119. واتخذوه عدوا 110. إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 111. الذين كفروا لهم عذاب شديد 112. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء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 أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فليعلن العزة جميعاً 119. وصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور 110. والله خلقكم من ثراب ثم من نطفة ثم, من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل منه ثا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمره ولا يقص لعمره إلا إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما 129. ويستوي البحران هذا عذب فرات سائغ, سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 120. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا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 تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة إنما تذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى في وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء 119. وما أنت بمسمع من في القبور إِلَّا إن أنت إلا نذير 111. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من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 ألم تر أن الله زل من السماء فأخرجنا به ثمارا مختلفة ثمارا مختلفة ألوانها ومن الجبال جذذ بيض وحمض مختلف ألوانها مختلف ألوانها ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك اقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله إن وَلَذِي الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَكَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُم ظَالِمٌ وَمِنْهُم وَمِنْهُمْ وكن تصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب فيحلون فيها من أساور من ذهب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 والذين كفروا لهن رجها نما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر وهم يصبرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تتذكر 111. <صفيق> <صفيق> <صفيق> إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلافين في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شرككم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا أرض أم لهم شركون في السماوات أم أتيناهم كتابا أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بل أي يعد الضالون بعضهم بعضا إلا هورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا سكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاء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 كسب ما مَا وما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا